قال ما منعك أن لا تسجد إذ امرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 وما كنا لنهتدي لولا أن اللَّهُ الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أنزلكم الجنة ورزتموها بما كنتم تعملون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 قالوا أتَّنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاهُنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ تُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم, أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين اتكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمد ربهم فعطروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إِذْ قَالَ لقومه أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَحْوَةً من دون النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ يرثون يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم فَمَا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقهما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغلين والقي السحرة ساجدين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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَّهُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأُغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قُل اَوَیَرَى اللَّهُ اَغْرِيَكُمْ اِلَهاً وَهُوَ قَدْ ضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّوَ وَقَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى مِصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِالْزَّالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ طَوَّاكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين دَارَ عن سَأَصْرِفُ عَنْ يتكبرون في يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بغير الحق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 مَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضلوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ويغفر لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه وضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ إذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعُ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُنَّ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ قَوْمَنَا إِنَّ لَّهُمْ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه وعنه قلنا لهم كونوا قردة قاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم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 فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون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 وَلَقَدِ اَذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 فَلَمَّا ظَنَّ الدَّعْوَ ضَلَّ وَاللَّهُ مَا لِإنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضوعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين